اسمع راك هلك جوابك يا ابو الحسن اجلك على امير المؤمنين دنيا واخرة جعل ذي الشاعره حسين محمد رضا فحل مر كربلاء و... not na